بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى جرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لا ترون الجحيم ثم لترون لها عينا ثم لا يومئذ أمن نعيم